الحمد لله و الصلاه و السلام رسول الله وعلى على اله و الله و قال الشارف تعليقا على كلام المصمم رحمه الله تعالى و مفعنا في الدارين كتاب احكام البيوع وغيرها من المعاملات كاقراض و والبيوع جمع بيع والبيع لغة مقابلة شيء بشيء فدخل ما بمال كخمر وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه إنه تنليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو تنليك منفعة مزاحة على التأديد بثمن مالي فخرج بمعاوضة القرض وبإذن شرعي أجل ودخل في منفعة تنليك حق البناء وفرج بثمن الأجرة في الإجارة فإنها لا تسمى ثمنا وصلنا إلى قيم محسن رحمه الله تعالى نفعنا بأدونه في الدارين وغيرها من المعاملات أي وأحكام غيرها من المعاملات أحكام البيوع وأحكام غيرها من المعاملات ولو اعلم انه يحتمل ان المراد بها التصرفات المالية الواقعة بين اثنين فاكثر بها الضمير في بها يعود على المعاملات وعلم انه يحتمل ان المراد بها اي بالمعاملات ما معنى المعاملات اصلا قال يحتمل ان المراد بالمعاملات التصرفات الماليه في الواقعه بين اثنين فاكثر كالشركه الشركه كنا أمس انها ثبوت حق على الشيوع في شيء واحد بين اثنين فاكثر الشركة والقراب والقراب ودفع دفع المال في مالا للعامل والربح بينهما كان على ما يتفق والقراب التي تسمى المضاربة والاجاره والاجاره عقد على منفعة معلومة قابلة للبز والإباحة لا يورد المعلوم. عقد على من فات معلومة قدرة من البذل والإذاعة لا يورد المعلوم من البذل والإذاعة. كل هذه فات كل عقد قصرا كل معاملة من هذه المعاملات. شاء الله يجزاهم. عقد خلفه من فاتي. في الكتاب أن أين الله تعالى في الإقرار؟ أعقد على معاملة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة لعوض الله. قال هذا تعريف للمعامل هذا كلام على المعاملة هذا مقصود المعاملة وعلى هذا إذا مشينا على هذا فنحول فنحول الإقرار. إقرار يعني إخبار بحق على النفس للغير يقر أن علي لزيد عشر قروش يقر أني اعتديت على فلان يقر يقر إقراري يعني اعتراف بحق على النفس للغير قال والغضب الغضب هو أخذ مالي الغير عدوانا وأيضا هذا فصل كأثير وعلى هذا فنحن الإقرار والغصب زيادة علامات الترجمة الترجمة تقول أحكام البيوع وغيرها من المعاملات إذا كانت المعاملات هي التصرفات المالية الواقعة بين اثنين فأكثر الإقرار والغضب ليس من المعاملات الإقرار الغلط ليس من المعاملات بناء على فهم المعاملات على أنها معاملة بين تصرفات مالية بين اثنين فقط لأن الإقرار لا يكون بين اثنين وإنما هو من شق إقرار عقد من شخص واحد يقول عليا بقولان كذا يعني هو عقد يخرج ثم عقد إقرار بأن يوقع يشهد عليه يشهد عليه ولا يشهد عليه آخرون ويجب عند القضاء بشخص واحد وليس التصرفات بين اثنين فأسف فذلك الغطب الغطب هو أخذ حق الغير عدوانا يتصور من شخص واحد ولا يحتاج لأكثر من شخص فإذا دخول الغطب أو دخول مثل الغطب والإكرار في هذه الترجمة ديادة يعني الترجمة تتسلم على معاملات والمعاملات هي تصرفات مالية بين اثنين فأسف يبقى ديادة على ما تترجمة هل هذا معيب قال وهي غير معيبه لا مانع ان ترجم من شيء ويستوفيه ترجم ويزيد عليه ما فيش هذا المهم انه لا ينقص عما ترجم له وقال على هذا يعني على هذا التعريف على هذا الفهم للمعاملات فنحو الإقرار والغصب يعني من كل ما يصدر كاملا مستوفا من شخص واحد يكون زياده على ما في الترجمه يعني ما في العنوان وهي غير معيده يعني زياده غير معيده وهي اي زياده غير معيده احنا قلنا متعددات يا عماد شرح الله فضلك شرح الله فضلك شرح الله ليقدر في طب وانا منى بتقولي انت هو ما... قايله كده ايه علاقته باللي احنا فيه صح كلامك صحيح بس ايه علاقته باللي احنا فيه وانا دايت غلطان انا بقول لك ايه علاقته باللي احنا فيه بيقول لي ان الراجل المترجم بيقول احكام البيع او البيوع وغيرها من المعاملات المعاملات دي معناها ايه صروفات ماليه بين طرف طب وايه اللي خلاك يا ايها المصنف تأتي باشياء تصدر من شخص واحد قال لي دي زياد معيب يعني بالله خلاص التفكير مش معايا يعني الحبايب تقول لي هو ما هو لا لابد ان يكون متعدي متعديا ولا بد ان يكون مش عارف كمان الغضب متعدي انه حق الغير ما علاقه هذا الموضوع صدق اشرح وجهه نظرك امم صح ايه ها هو المعاملات كذا، هو ده تعريف المعاملات، هو ده تعريف المعاملات، صح أنا والله ينفدعت، هل هذا تعريف المعاملات؟ كيف؟ مستح؟ إذا إذا تضر من واحد ولا من اثنين الإقرار عقد الإقرار اللي هو بقول له تعالى يشفع ويضغط على طارق تشهد على هذا العقد وقروا على نفسي بأن لعماد عندي مئة مئة جنيه لعماد مش موجود ولا عماد حتى قلها عماد أنت ما لكش حاجة ما ليش حاجة عندك وأنت أنت ناتي ده أنت أنت أديت هذا الدائرة إذا عمد على جنب خالص ولا ليه نحتاج إليه؟ لكن كل العقود الأخرى بيع، إيجار، تلم، قراب شركة، وكالة هي آخر يحتاج إلى وجود عمد وعمد الآخر. أنا نأتي لعمد فقط أنا. وأقولت تعالى شهادة على بيع عقد بيع. أقول بعتك. الاثنين يتحق على يمينك. الاثنين اللي بيشتري. لعن التصرفات المالية بيقوله من شرحنا هي تصرف المعاملات تصرفات مالية بين اثنين فأكثر ضد الإقراء والغضب ونحوهما مما لا يصدر إلا من واحد لا يدخل في الموضوع يكون زيادة صحيح هو يتعلق بشخص آخر لكنه كعقد أركانه تنتهي بواحد روح نتكلم عن المعاملات صح الغضب والمعاملات لا تكون إلا بين اثنين فأكثر. قال لي كده نحن نحن وأنت وأنتم وكلكم وكلنا نتكلم على المعاملات مش على العقود. والمعاملات تعريفها إيه؟ ما هو مكتوبه؟ هاه؟ كمد. واقعة بين اثنين فأكثر. والإقرار والغضب لا يكون بين اثنين بل يظهر كل منهما من واحد فقط. لا <تصفيق> هذا التفاؤل لا يسمى معامله لان المعامله لا تكون الا مثل مفاعله زي الخصام انا بخاطب من واحد تاني مخاصمة مني يعني خصام مني وخصام من محمد لا, لا حس لله هذا قدر الله ممكن انا اكون بخاصم نفسي بخاصم الهوى زي ما حد يقول لا لازم يكون في شخص اخر يخاطبني يخاطبه ويخاطبني لانها معامله مشاركة مقاتلة إذا في إثنين فأكثر والإقرار لا يكون إلا من واحد فقط. أقر إقرار أقر يقر إقرارا لا يكون إلا من واحد فقط. لسا السؤال موجود ولا مفيش ولا انتهى الحمد لله شكرا كفاية كده النهارده كفاية كده النهارده فتح الله عليك طيب يحتمل أن المراد بها التصرفات المالية بين سين فأكثر ويكون بذلك بعض الفصول التي عقدها المات زيادة على الترجمة وهي غير معلقة ويحتمل أن المراد بها التصرفات المال المتعلقة بالمال مطلقة يعني نشرح المعاملات بأنها تصرفات مالية مطلقة ليست مقيدة بشخص أو أكثر فبذلك يكون الترجمة التوفياء لكل ما فصله وعقد له فصولا هذا الماتن الكريم قال ويحتمل أن المراد بها التصرفات المتعلقة بالمال مطلقا, مطلقاً يعني سواء صدرت من اثنين فأكثر أو حتى من واحد فقط وعلى هذا يعني على هذا التفأل فهم للمعاملات المالية والتعريف للمعاملات فلا زيادة يعني على ما تترجمه قال لكن التدراس يعني لا هناك احتمالان لفهم كلمة معاملة لكن في اطلاق المعاملة على نحو الإقرار والغضب بعد لا يخفى يعني كان بيقول هناك احتمالان لفهم كلمة المعاملة لكن الاحتمال الثاني بعيد دي لأن كلمة معاملة مفعالة تحتاج إلى شخصين. شخصين لا يتم المعاملة إلا من خلال شخصين ألا يتم من التفاعل هذا إلى مثال شخص، الإقرار والغضب يتم من شخص واحد، كما مثلته الشخص الاخر يقول لي أنت ما عادش حاجة، لكن العقد تم خلاص، المعاملة التصرف المالي حصل خلاص، بمجرد ما أقول غصبته أقررتوا، أنا نفسي ذهبت فغصبت الشخص المقصود منه لا لا حراك له، لا يتحرك ولا يتكلم ولا شيء، لكن غضب تم، الجريمة تمت أركان الزريمة تمت من شخصنا يبدأ القاضي يبدأ التحرف النيابة العامة والشهود والقضاء يحصل حتى من غير ما يشتاكل مجرد شهود سهدوا أن شخص ما اغتطب أن شخص ما أقر فتبدأ القضية في التحرك تقراض وشاركة وأعرف تعريف القراض ولكن هو تعريف القراض تعريف اه هو المضاربة اه اه اه اه اه اه اه دفع اه دفع اه اه اه اه اه سيد حمزه سيد عبد الهادي سيد عماد سيد محمد سيد احمد سيد امه احمد نعم انت ام احمد ولا ام محمد الا بنسه ابنك اسمه ايه ام احمد ولا ام محمد ما فيش ابن عندك اصلا سيد ها شريك تاريحه ايه كشكا قراد وشريك أيوة وكالة أيوة وكالة. ان عندكم صباع وكاله واداره طيب اي ك... ايوه وكاله واجاره كما اشار الى دخول ذلك وغيره بالكاف ك لانه هو اكتفى على عقدين واكتفى بهما باستخدام كاف التشبيه الوكالة أو الوكالة لغة الوكالة أو الوكالة تفويد شخص تفويد شخص شيئا له فعله تفويد شخص شيئا له فعله إلى غيره تؤيد شخص, فعل شخص شيئا له فعله، مما يقبل النيابة إلى غيره. تؤيد شخص شيئا له فعله، مما يقبل النيابة إلى غيره. يفعله حال حياته. نود أن يحصل حال حياته. تؤيد شخص شيئا مما له فعله، مما يقبل النيابة. ليفعله حال حياته. انا بوكل حضرتك انك توصل هذا القلم الى زي انا لي انا شخصيا المكو... المو.. الموكل لي ان افعل هذا شخصين انا شيئا هو توصيل القلم توصيل القلم اعطاء القلم هبها با ولا بيع من اي شيء مما له فعله أنا ممكن أفعل هذا أنا شخصين أنبت أفعل هذا لأنه لي عليه بالمن مما يقبل النيابة يقبل أنه يأخذ هذا في أشياء لا تقبل النيابة سيأتي إن شاء الله بالتفكير إلى غيره إلى عمر أو إلى زيد أو شخص آخر ليفعله عمر هذا وهو القلم في حياته يعني في حياته المطوض مما يقبل النيابه ليفعله حال حياته طيب. وكاله واجاره والاجاره عرفت أنها عقد على منفعه المعلومه قابلة لدزل والإباحة لا وبالنعليم كما أشار إلى دخول ذلك وغيره بالكامل قال وإدخال الإجارة في الغير أولى من إدخالها في البيوع هل الإجارة من البيوع فرع من, من فروع عقد البيع البيوع ولا هو غير قال أحكام البيع وغيرها فهل تدخل إجارة في الغير ولا تدخل في البيوع قال وإدخال الإجارة في الغير أو لم إدخالها في البيوع قال لأنها المتبادر من طنيع الشارح حيث أخرجها من تعريف البيع الآتي لو, لو ذهبنا إلى تعريف الشارع لنجأت من البيع بل لا تدخل لأنها لأنه قال على التأبيد والاجاره لا تكون على الشأب وبثمن قال بثمن لا تكون بثمن ولكن تكون بأجرة خلافا لما طنعه المحشي برنامي من إدخالها في البيوع لماذا فعل هذا المحشي؟ قال نظرا يعني نظر هذا المحشي الى شيء جعله يثور في الديون نظر الى شيء إلى ماذا قال نظرا لكونها اللي هي الاجاره بيع منافع في المعنى المنافع ليست اعيان ليست اعيانا لكن ف... لكنها في النهاية بيع هذه المنافع فجعلها في الديون وعليه يعني على على هذا الفهم الذي تسبب في إدخال المخشي للإجارة البيوع درس الشيخ الخطيب حيث جعل أنواع البيوع أربعة وزاد على الثلاثة التي ذكرها المثلث رابعا ذكره ثلاثة أصناتنا البيوع قال البيوع ثلاثة أشياء بيعين مزاحة مشاهدة إلى آخر قال وأخرها الربة. وزاد عليها الخطيب الشبيني رحم الله الجميع نوعا رابعا هو الإجارة أي الخطيب الشربيني وهو بيع المنافع وهو الإيجار ولكن يؤيد ما قلنا أنها خارجة عن البيوع وهي فصل مستقل بذاته أنها من الغير يؤيد ما قلنا أنها لا تسم أنها لا تسمى بيعا عرفا الذي يؤيد أنها داخلة الغير وليست من البيوع أن العرفة لا يقول أن الإجارة بيع أن الإجارة بيع يعني دائما يفرقون يقول بيع والتأجر بيع وأجر اشترى والتأجر وهكذا لا يقولون بيع على الإجارة مع يعني أضيف إلى أنه الأوفق بكلام المصنف والشاعر أضيف إلى أن إلى أن إخراجه من البيوع وجعل وجعلها مستقلة أوفق بكلام المات والشارح ثم رأيت بعضهم بعضهم نظر في كلام المحشي فتأمل. بيضور يقول رأيت بعض المفنيين والشارحين والمعلقين والمقررين نظر في كلام الشارح يعني قالوا أن في كلام البرنا نظر يعني قالوا أن كلام المحشي فيه نظر. وبمعنى أنه لا تسلم الاجاره في البيع فتامل <تصفيق> طيب قال البيوع وجمع بيعين فتقدم بيان ونكته جمعه فتنبه ما هو نكته البيع عبد الخالق جمع نكته جمع البيع في بيوع وماذا ايضا أن البيوع أصناف وأنواع وتقسيمات فدا من تدليس الشيخ عبد الصلاح مدلس لأنه قال كلمة واحدة ثم أتى بموضفات اللي يعني يهجم على الشيخ، صحيح؟ ثم هذا الذي قلته أنتم وهذا من نوع من التدليس برد يعني بدل ما يقول هو أنواع ويأكل. فاشية من من نقطة الإجابة فأم جاءت مرادفات أنواع وأختيمات ومشوين كمان قلت إني من كلام الحلوس <تصفيق> أنا صح كلام الحشوة صحيح أو كلام الحشوة صحيح وكلامك صحيح لكن ناق أنا لا أقول إن كلامك يعني خطأ لكنه ناقص ولما أردت أن تكمل النقص حشدت مرادفات أنواع وأقطاب ايه كمان مش عارف ايه الثابته بتاعت الدين كلها اتبدي علة واحد في عله اخرى علتان عله ان انواع واحكام والعله الاخرى ايه انت قلت لي مش قاعد لما اقول لك اتكلم ما بتتكلمش لما جاني اتكلم تروح انت بتتكلم بلاش ك... الطريقه دي طب يلا قول النقطه الثانيه الاحكام جدع صح كده احكام مختلفه قلنا تقسيمات متعددة زي ما قاله ثلاث أقسام وكان في إيجار وفي كذا وفي كذا وكمان في علة أخرى وهو أن لها أحكام أحكاما متعددة جائز وغير جائز والجائز الملاذ والغير لازم وهذا برضو أقل محاسن لا عقنا من الله هذا تقدم بيانه حتى جمعه فتنبه قال والبيع لغة مقابلة شيء بشيء أي على وجه المعاوضة ليخرج نحو ابتداء السلام ورده إذا أردت أن تعرف البيع لغة هو مبادلة شيء بشيء أو مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة وإلا بدخل في البيع لغة اتداء السلام ورده هذا لا لا يقول به العرب العرب لا تقولون أن ابتداء السلام ورده بيع ل لأن تعريف البيع لغة مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوض لذلك نبهنا المحشي على أنه إذا أردت أن تأتي بالتعريف اللغوي على وجه التمام لا بد أن تزيد كلمة على وجه المعاوضة ليخرج نحو ابتداء السلام ورده من تعريف اللغوي السلام عليكم وعليكم السلام هذا لا يتم لغة حتى مش ولا حتى لغة لأن, لأن قول الآخر راد وعليكم السلام لا يكون على وجه المعاوضه كذلك ايات المريض آيات المريض لا تتم حتى في اللغة بيعا لأنها لا تكون على وجه المعاوضة يعني لما أنا أعود مريض فعندما يمرض لي مريض أو أنا أمرض يأتي هذا المريض أو أهله سيعودوني أو يعود أهلي لا يسمى في أنجل العرب لا يسمى بيعا لأنه ليس على وجه المعاوضة هو صح رد للزيارة ورد للعيادة ولكن لا تكون على سبيل المعاوضة فلا تكون بيعا لغة قال فلا تسمى مقابلة اكداء السلام برده ومقابلة عيادة مريض بعيادة, بعيادة مريض آخر بيعا لغة وقال بعضهم الأولى إبقاء المعنى اللغوي على إطلاقه قال لأن الفقهاء لا دخل لهم في تقييد كلام اللغويين يعني أط على إطلاقه بلا لفظ على سبيل المعوضة ما الذي أدخل الحكاية المعوضة في فقهاء والفقهاء ما لهم وما اللغويين ما يتدخلون في كلام اللغويين فضلت الشيخ علي دايما يقول من الأصولي أن الفقهاء والأصولي أن الأصوليين لهم لفترة لغوية جيدة مقبولة لأن الأصوليين لغويين لكن مش الفقهاء اصوليه غير الفقهاء لان الاصولي لا يكون الا لغويا لا بد ان يكون لغويا وقال بعضهم الاولى ابقاء المعنى اللغوي على اطلاقه يعني بلا قيد على سبيل المعاوره لأن الفقهاء لا دخل لهم في تقييد كلام اللغويين وهو ظاهر اطلاق الشارح الشرح لما الشارح ابن قاسم لما عرف البيع لغه قال مقابلة شيء بشيء ولم يقل عليه المعاوضه فهذا هو الاولى انتهي بس اسمعك هذا وهو ظاهر اطلاق الشارح ومنه بالمعنى اللغوي منه الضمير يعود على ايه ارفع يدك لو كتران. ومنه بالمعنى اللغوي قول الشاعر ما بعتكم مهجتي إلا بوفلكم ولا أسلمها إلا يدًا بيد، فإن وصيت بما قلتم وصيت أنا، وإن غدرتم فإن الرهنة تحت يدي. ومنه بالمعنى اللغوي منه دم يعود عليها معاني البيع، منه معاني معاني لجمع. من فعش نقول منه يا عماد الله يبارك لك. برضو غلط لأن منه ضمير مفرد مذكر إزاي نعيد على معاني وهي جمع ولا على هذه وهي مفرد وهي مفرد مؤنث طيب هذا المعنى منه يعني من البيع لكلمة هذا المعنى منه أي من البيع الضمير يعود على البيع لغة ومنه أي من البيع بالمعنى اللغوي يعني من استخدامه البيع بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي قول الشاعر ما بعت إلى اخر إلى آخره قال فالمبيع فالمبيع هو المهجى ما بعتكم مهجتي مهجى اللي هي النفس الروح فالمبيع هو المهجى وهي الروح والثمن هو الوصف الوصال اذا هو مقابله شيء بشيء وتمماها بيعا ما بعتكم وليس على سبيل المعاوض فما سؤالك يا سيد ولا انتهى اخرج لسانك ازاي ليه بس بتقول كده ليه بتخرج نفس المشكله اللي احنا بذلنا فيها حوالي عشر دقائق في اول الدرس <تصفيق> لا ما قالش كده ليه ليه بتفهم غير اللي موجود تقييد يعني يبقى فيه عموم يقيده اللغوي بيقول ان البيع عندنا معاشر عشرة اللغويين بيقول كده اللغوي جاي يقول لنا كده البيع هو مقابله شيء لشيء هذا كلام عام وجاء تقيه قال له لا ده الكلام ده مقيد ده خططه لكن يكون المعاوضه تقيه تقيه تقيه تقيه لا تقيه لا تقيه تقيه تقيه تقيه تقيه تقيه نمنه من الشرائيه والاستلاحيه نتكلم على اللغوية ان لا دخل له في تقييد كلام اللغويين زي ما مثلت كده يا سيد ابو لا يصح ان اللغه يقول عندي في معازمي فيه ما اسماعه من كلام العرب الذي أنقله عن مشايخ أهل الفن يمكن احنا سمعنا كانوا من السامعين زي الشافعي زي الاطماعي زي, زي زي او لم يسمعوا ولكن عندهم اهتمام باللغة فصاروا مكتهدين في اللغة من خلال المعاجم والبحث هؤلاء هم المسؤولون عن المعاني المفردات اللغوية والتركيبات اللغوية مسألهم ما معنى البيع عندكم في معاجمكم ما ثانيتم من كلام العرب يقولون مقابل في شيء بشيء هل يجوز للسقيه أن يتدخل ويقول لا لا لا لا هذا مخصوص بما كان فيه معاوضة هذا مقيد بما كان فيه معوض هل يجد أن يفعل هذا الفقيه أن يقيد كلام اللغويين في كلام اللغة في كلام الاصطلاحي ولا الشرعي كل ذلك أنه لا يدخل في التعريف الاصطلاحي والشرعي ينكلم في كلام التعريف اللغوي نفتح المعجم لقينا كده لقينا مقابلة البيع مقابلة شيء بشيء مجال فقيه وقال لا مقارنة بشيء بشيء على سبيل المعارضة بدأتم تقييد لإطلاق اللغوي يعني اللغوي أطلق ما شيء لشيء أطلق مجال فقيه خير لا يقول لي لا يقول فهمت؟ الحمد لله. البيتان من بحر إيه؟ أنت أيها المدر أيها العلامة العلامة المتفائل هذا البيتان من بحر ايه؟ من أم أم محمد البسيط بسيط الله لك في المال والرزق والعلم صح من بحر البسيط قال ما بعتكم مهجتي يعني روحي إلا بوصلكم يعني أعطيكم روحي على أن أخذ مقابلا وهو وهو الوفاة ولا أسلمها ما هي الضمير يعود على إيه المهجة إلا يدم بيدي إلا يدم بيدي يعني حالا فإن وفيتم بما قلتم اللي هو الوصال وثيت أنا اللي هو بذل المهج والروح وإن غدرتم فلم يحصل منكم الوصال فإن الرهن تحت يدي فالرهن يا شيخ الذي يتكلم عنه ما هو فإن الرهن تحت يدي كما هو الرهن يا شيخ ويضة نا عارف شيخ عبد الهادي شيخ عبد القادر لا المهجنه نفسها مش هي ال... هي الره. يعني كأنهم يقول المهجة هي مقابل لل للوصال، النبي قال لا أسلمها إلى يد بيدي إذا وصلتم حصل مني المقابل أو المرهون، يعني مهجتي مرهونة بالوقت، وصلتم بجلت هذا المرهون وهو المهجة، إلا يدًا بيدي، يدًا ما يعرب يدًا. <تصفيق> ده بيجي هنا يا شفتان في مقابله كده بدل ما انت في ظهري او هنا بجوار العلامه الصفراء نسوديه هذا الى الخلف وواحد معاك علشان لا يقع يدا بيدي بيجي اعراب يدا ايه ايه فايده كده كده نعم مفعول به من الفعل والفاعل نعم انا قلت لك كده نعم يسلم فعل مين الفاعل تقبيره ويقول سلمها سلم هذه من ضمن الفعل تبني المفعول به المفعول به ويكلم بذنك المفعولين ويعلامه تكلم بارة الله فيك حال الشيخ بيقول حال واليد جامد فهل يكون الحال جامدا؟ بتأويل, بتأويل ايه؟ مقابله احسن من كف يلا بل أنت لو خير يبقى يدا بيدي د حال بتاويل مقابلة بتأويل حالا فالحال يكون مشتقا وقد ياتي جامدا بتاويل المشتق يقول مثلا جاء اصلاب الاول فالاول الأول في الأول دام، لكن بتأويل مرتبين جاءت قيام مرتبين حال كونين مرتبين يعني هنا قال لا وسلمها إلا يدم بيدي ول باليد جامد لكن بتأويل مقابلة يد بيد يعني مقابلة كأنه بالضبط قال لا وسلمها إلا مقابلة مقابلة دحر المستقى نعم نبيع الهاء ضمير الأول في الأول، الأول في الأول كل واحد بدأوا المرتَّبين ادخلوا الأول في فدخل ما ليس بمال، دخل في التعريف اللغوي يعني، فدخل أي في التعريف اللغوي ما ليس بمال، كخمر إذا ذهبنا إلى التعريف اللغوي، لا الشرعي مقابلة شيء بشيء أو على سبيل المعاوضة عند بعض الفقهاء فهذا التعريف اللغوي لا يدخل فيه يدخل فيه ما ليت بمال أصل كالخمر إعطاء الخمر في مقابلة مال أو في مقابلة أي شيء آخر هذا بيع عند اللغويين لكن ليس بيعا عند الفقهاء لأن الخمر ليس مالا عند الفقهاء وبالتالي ليس بيعا فدخل ما ليس بمال تفريع على عموم شيء في الجانبين او في أحدهما يعني ايه الكلام دوت يقولي مقابلة شيء لشيء زيد معه شيء وعمر معه شيء زيد فيعطي عمرا وعمر فيعطي زيدا مقابلة شيء لشيء فيقول فدخل ما ليس بمال تفريع تفري على تفريع على مفهوم المخالفه على على على منطوق على المنطوق مفهوم تفريع على المنطوق على عموم شيء على عموم كلمه شيء تفريع على على المنطوق ل لانه بيقابل شيء بشيء يحتمل الشيء دوت شيء كلمه عامة جدا بل من اعم العموم شيء كلمه غايه في العموم فدخلت الشيء في الخط بس بيقول في الجانبين او في أحدهما في الجانبين يعطي في يعني زيد معه خمر وعمر أيضا معه خم ويتقابل يعطي كل منهما الآخر ما في يده زيد يعطي عمرا الخمر الذي في يده وعمر يعطي زيدا الخمر الذي في يده وهذا يسمى عند اللغويين بايعا لأن مقابلة شيء بشيء أو في أحدهما عمر بس هو اللي معه خم زيد ليس معه خمر معه شيء آخر ويقابل عمرا زيدا بكل بما معه فإذا كان الخمر في يد الاثنين او في يد احدهما زيد او عمرو وتقابل كل بما في يد الاخر هذا يسمى بيع عند اللغوي خلاص في اي سؤال تسرع على عموم شيء يعني على المنطوق تسرع على منطوق تعريف اللغة تعريف البيع عند اللغوي في الجانبين في الجانبين عند البائع والمشتري عند المعطي والمعطي الآخر عند المقابل والمقابل الآخر او في أحدهما يعني الخمر في يد الاثنين أو في يد واحد منهما ايا كان هذا الواحد كخمر فدخل ما ليس بمال كخمر فزاد على ذلك للمحشي وقال أي سرجين وجلد ميتة إلى غير ذلك مما لا يعد مالا عند الشرعيين عند الفقهاء فالخم السجين هو الرأس وجلد وجلد الميتة كل هذه لا تسمى مالاً لأنها نجسة نجسة العين نجسة العين أما المتنجس فمال المتنجس إذا كان يقبل التطهير إذا كان المتنجس مما يقبل التطهير فهو مات فمثلا, فمثلاً أمس قلنا إيه من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمناً كونه طاهر منتفعا به العاقد عليه ولاية والقدرة إلى آخر ما قال فلما قال طاهرا دخل في ذلك ما يقبل الطهارة من المتنجسات لأن الأشياء اما طاهره واما نجسه واما متنجسه ثلاثة تصنيفات اما طاهره واما نجسه اي نجس العين عينها نجس كالخمر كالصنديد كالكلب عاذكم الله كجلد الميتة حتى لو كانت ميتة مأكول بمجرد ما مات حتى انت يعني بلا بلا زكاه شرعيه فجلده نجس العين والثالث التصنيف الثالث متنجس طاهر في أصله تنجس بتلطقه بالنجاسة دم بول إلى آفين هذا المتنجس الثالث له إما يقبل الطهار أو ما لا يقبل الطهار فلما قال يشترط في المعقود عليه أن يكون طاهرا يعني أو متنجسا يقبل الطهار اشترط أن يكون طاهرا او متنجسا يقبل الطهارة معنى ذلك أنه لو كان ندف العين او متنجسا لا يقبل الصهارة فلا يجده بيعه فما حكاية المتنجس الذي لا يقبل الصهارة؟ المتنجس لا يقبل الصهارة مائع تنجس كيف تطهره لا سبيل لك إلى تطهيره خل لبن تنجس أخبرني بالله كيف تطهر هذا اللبن الذي تنجس وقع فيه كذا من الأعيان المتنجسة كالبول والخمس أو النجسة لا سبيعي تطهيره فهذا الماء المتنجس لا يجد ديعه ومقابلته بيع عند اللغويين مقابلته بشيء آخر بيع لو ذهبت لهذا الشيء النجس العين وهو الخمر مثلا او الشندير أو الكلب أو الجلد الميته او المتنجس الذي لا يقبل التطهير كاللبن لبن المتنجس او او المتنجس فقابلت به هذا يسمى بيعا عند اللغويين ولا يسمى بيعا عند ولا يسمى بيعا عند الشرعيين الفقهاء لكن هناك من المتحدثات ما يقبل التطهير الورقة دي يمكن إذا وقع عليها دم يطهرها بالماء ماء. الكلام يزول أو لا يزول شيء آخر لكن تقبل التطهير لأنها جامدة الماء. الماء إذا وقع فيه النجاسة يقبل التطهير بالزيادة بزيادة الماء حتى يبغ القلتين يزول عنه الوصف إذا لم يزل الوصف النجاسة الطفي الثلاث الطعم والماء والطعم والرائحة والواللود مزيد الماء حتى تزول أثر الندى يقبل الطفي ماء يقبل التطهير ماء ماء لا يقبل التطهير يبقى لا لا يجوز بيعه عند الشرائي لأنه ليس بماء ومقابلته تتم ما عند اللغويين اللغوي مفهوم يا دكتور عويضة؟ ما يفعله ايه الفلحون. ما يفعله الفلاحون ايوه بروس البهائم نعم علمنا الشيخ الله يبارك في عمر الشيخ علي اللي ده يسمى عند الشافعية ليس دا يعني يسمى رفع, يسم رفع يد عن الاقتصاد يسمى رفع يد عن الاقتصاد التخصيص رفع اليد عن الاقتصاد يعني الانسان الفلاح عنده بهائم باقي اعزكم الله انت روث روث مش مش روث روث ده مصطح مهم يعني هذا الروث هو ملك هذا الفلاح اه اشتريته بمال ولا ملك فلاح اخر هل معنى انه نجس العين انه ملك فلاح اخر لا هو في الحوزه فملكه ملك زي صاحب البهيمة إذا أراد زيد هذا أن يعطي هذا الروس لآخر هبة بيعا لا يجوز لأنه علم متنجسة لا ينفضق عليها الشرط الشرط أن يكون طاهرا والروس ليس طاهرا تغجين هكذا ليس فما الحيلة في ذلك؟ حيلة أن يرفع اليد عن الوصف يقول هذا ملكي هذا تحت يدي ارفع يدي عنه تحت يدي يعني إيه يعني لازل حمزة أنه يذهب إلى روس حيوان زيب فيعتدي عليه بأخذ بحرق بأي نوع من أمال أكداء فالحيلة في ذلك حتى يستفيد الطرفان أنه زيد صاحب الروس صاحب الحيوان الذي أنتج هذا الروس يرفع يده عن هذا الروس لأنه ملكه يعني تحت يده لا حق لغيره أن يتصرف فيه يرفع يده عنه مقابل أن يأخذ حمزة او غيره هذا الشيء يبقى ليس بيع ليس بيع ارفع يدي لمقابل المال ما يكون بعت واشتريت خلاص وبينهما فارق مهم وثمره مهمه جميله فارق ايه والثمره ايه ان في البيع لما يقول بعته كذا وكان يقول اشتريت مجرد ما أقول هذا حتى لو لم الثلاثه ومسكري يقفل في حقل ملك المسكري وعلي ان يصل الى ملكه ويسمي في الى الى الى الى الى الى له لا تصل الى ملكه الى يتم الى الى الى الى الى له الى بقيت في الى في, في, في الى الى في الى جاء حمزه ليشتري مني هذا الكتاب في دكاني اناليه للكتب فبعته هذا الكتاب بعشره فقال قبل ولا على الرف ولا في المخزن فحصل حادث لهذا الكتاب في مخزني في رفي حريق ثلاث اي نوع من نوع الثلاث أنا, انا اضمنه رغم اني قلت بعته وقال اشتريت ما دام لم لم يقبضه ما لم يحصل قبض عمليه القبض هو في ضماني. اما رفع يده عن بمجرد ما أقول رفعت يده عن الاستطاف وأقول قبل فصار في ضماني هو. فحتى هذا السردين او الروس او الزبل أيضا كلمة لغوية صحيحة إذا احترق إذا سرق إذا إذا إذا تلف تلف نوع من انواع التلف فهو في ضماني هو وليس علي أي شيء. ولهما فرق مهم وثمرتهما حقيقية والخلاف حقيقي وليس لفظيا كيف يكون بيع المنفعه بيقول الشيخ العلامه الذي أخذ لتوه جائزة هل يدخل هذا في بيع المنفعه كيف منفعه وهي عين الروض ترجين عين منفعة عرض زي ما كان بيقول عماد من شوية منفعة بيع عرض بقول لحضرتك تسكن هذه الشقة لمدة شهر بكذا ما تنتفع بجدرانها بهوائها بسقفها بارضها لكن هي نفسها العين نفسها لا تنتقل إلى ملكك يا سيد الحديث هذه العين لا تنتقل إلى ملكك اذا بعتك الشقة يعني عينها انتقل إلى ملكك تأخذ المستاح لكن أدرت الشقة مفتاحها مع معي أنا وأعطيت نسخة منه من المفتاح وتدخل تنتفع بهذه الجدران والسقف والحائط تدخل فيها عفشة تسكن فيها تنام فيها تعمل فيها محاضرة تفعل فيها ما تشير ثم بعد انتهاء المدة تخرج وبقى استفدت بالسكنة استفدت بالإقامة ده عرض السكنة والإقامة ده عرض عرض يعني شيء يزول أما العين بشيء ثابت فهل السرجين ده عرب ولا عين وذات يبا لا يقال علي بيع منفع والله تاتي معنا وتدخل معنا في الحلقة تباركنا ونتفيد منكم أهلا وسهلا صدق لما تتحول يعني حصلت الاستحالة خلاص معك لم يعد عين النجسة جلد الميت الذي معنا الآن بيقول لي انه لا يجوز بيعه لانه نجس طب لو دبر خلاص بقى طاهر لانه حصلت الاستحالة بالجابر شيء الحريف اللي يبغون به يحول النجس العين اللي هو جلد الميت الى شيء طاهر حلال مستخدم منصوص عليه خلاص يبيع ويشترى ويقبل المعاوضة لكن طالما كان نقي العين لا يقبل ذلك فحضرتك بتقول لي هذا يتحول ايه تحول يعني حصلت فعلا تغيرت الجزئيات تحولت الى شيء اخر بحيث لو وضع تحت في المعمل تحت الميكروسكوب نرى شيئا اخر غير الترديد خلاص اما لو بقيه فيه وقف أو توقف تردين طعم لون رائحة وخلاص هذا لا زل على نجاته ولا يقبل البيع وإنما يقبل أيضاً رفع الخطأ. الاستماد معلوماتي أنا ولست متخصصا أن الاستماد لا فيه أثر تردين. معلوماتي أنا وأنا لست متخصصا فتقبل الخطأ إن شاء الله. نقول نج ما ما يكون لحمه وعند الشفعية نجي. عند الشفعية روس ودول ما يوكل لحمه نجم ممكن ترجع مرة أخرى ما فيش لو عايز تنفطل عنا وأما شرعا يبقى اتكلم على البيع من الناحيه اللغوية والآن يتكلم عليه من الناحيه الاصطلاحيه الفكرية الشرعيه مقابل لقوله لغة بين قوتين وهذا التعريف للبيع الذي هو قسيم الشراء هذا اللي هو ذكره الشارح أحسن ما قيل فيه إنه أو في تعريفه أنه تميك عين مارية بمعاوضة بإذن شرعي أو, أو إلى آخره هذا التعريف للبيع الذي هو قسيم الشراء وفي بيع ليس قسيما للشراء آه. البيع له مفهومان مفهوم الأول البيع اللي هو قتيم الشراء. الشراء يعني بيع يقابله الشراء زيد وعمر يتبايعان زيد بيع وعمر مشترم فما حصل من زيد هو بيع وما حصل من عمر هو شراء يتدايع من, من عمر يتسمي تمليك لأن عمر ملك زيدا السيارة وزي تملك السيارة فيبقى التعريف اللي بيقول الشيخ تمليك لبدل البيع اللي هو مقابل للشراء واللي حصل من عمر انه تملك الشراء تعريك ان تعرف الشراء بناء على هذا اذا عرفت البيع بانه تمليك تعرف الشراء بانه تملك ارفع بس تملك ضامك أنا تملك تملك عين مالي يندم عاوضة بإذن شرعي أو تملك منفعة مباحة على التأديب بثمن مالي. دتعريف البيع الأول أو مفهوم البيع الأول هو اللي هو الذي يقابل الشراء. في بقى تعريف أخر للبيع وهو العملية نكتها هذه العملية اللي هو البيع مع الشراء الحاصلة من الطرفين. تعريفها مقابله شيء بشيء بعوض اذا دخل فيه البيع والبائع والمشتري دخل فيه ما فعله البائع وما فعله المشتري الاول هو ما فعله البائع فقط لكن الثاني يتكلم على العمليه باكملها ما صدر من الطرفين واما شرعا الى اخره باختصار معناه خوز الكلام الى اخره وأما شرعًا فأحسن ما قيل في تعريفه إنه ضم على البيع إنه أي البيعة تملك وعي تمليك يتكلم على البيع الذي هو قسيم الشراء للبيع الذي يحدث من الطرفين مقابل قوله لغة وهذا التعريف للبيع الذي هو قسيم الشراء وعليه يعني على هذا التعريف بهذا المفهوم. يعرف الشراء بأنه تملك ال... الذي قلناه الآن، وبيحدث الحدث الذي يكون من المشتري، والأول الحدث الذي يكون من البائع. فيعرف الشراء بأنه تملك عين إلى آخره، ولا يخفى أن التملك المأخوذ في تعريف البيع يحصل إيجاب من جانب البائع، والتملك المأخوذ في تعريف الشراء يحصل بالقبول من جانب المشتري. صح. قال وقد يعرف البيع النوع الثاني من فهم الكلمة البيع وقد يعرف البيع بالمعنى الشامل للطرفين كما قال الشيخ الخطيب قال ايه مؤتقين وشرعا يعرف الشيخ الخطيب يعرف البيع بالعملية الكبرى لتحفظ من الطرفين وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص أي عقد جو مقابلة إلى آخر ما قال الشيخ القصيبي رحمه الله لذلك أن تفهم البيع على أنه العملية الحديثة من طرفين، ولك أن تفهم البيع اللي هو العملية الحديثة من طرف البائع فقط في مقابلة العملية الحديثة من طرف المشتري، وبكل تشرح وات تضع الحد والتعريف إذا كنت تتكلم على العملية الكبرى تكون مقابلة شيء بشيء، لماذا أنت مصر تجلب؟ هاكا هنا وهو الأماكن هنا. ليه دايما كل مرة نبدأ عليك التنبيه ده لما تقعد هنا تقعد وتروح حاطة رجلك مش عارف ايه وتبقى طويل كده ونفرد شك غريب او انت يا محمد كل يوم علينا كده ها ده برد نفس لا نفس المشكلة كل مرة تتكلم من هذا التخدي نعمة لحديث كلام الشيخ الخطيب يبدأ صفحة من كلمة وشرام وانتهي عند قوله إلى آخره خلاص وذلك العقد شامل للإذاب والقبول وقد يطلق ذلك العقد اللي هو بالمعنى الكبير شامل الإذابة والقبول وقد وقد يطلق البيع على الشراء يعني في اللغة يعني ومنه من هذا الإطلاق منه الضمير يعود على الإطلاق الإطلاق فما فيش في الكلام كلمة إطلاق لا في فعل يستحق منه الإطلاق وقد يطلق البيع على الشراء ومنه الضمير عود على المصدر من يطلق المصدر المستقر او المصدر المأخوذ من مثال يطلق وقد يطلق البيع على الشراء ومنه أي من الإطلاق إطلاق البيع على الشراء قوله أي صلى الله عليه وسلم في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها فانه قيل المعنى مختفى فوق بعض كل الناس يذهب ويسعى في مصالحي، فهو مشتر نفسه فإن اشتراها الدنيا وإن في الطاعات فهو معتق نفسه من عذاب الله وإن اشتراها بالآخرة بأن ترك أعمال الآخرة بأن ترك أعمال الآخرة وأن همك في الدنيا فهو موبق نفسه أي مهلكها يبقى الحديث يأتي به ليدلل على أن البيعة قد يكون في لسان العرب بمعنى الشراء لأن الحديث يقول كل الناس يغدو والغدو في أفله معناه الحركة في أول الصباح أول الصباح أول النهار الحركة في الصباح في أول النهار لو أنكم تتوكلون على الله حق تتوكله لرزقكم كما يرزق الصير تغدو خماطا وتأول وتروح بطانا تغدو يعني تغدو في أول النهار خماطا يعني جائعة قوية البطون وتروح أي تأتي في آخر النهار الروائح آخر النهار بطانا يعني ملوة البط فالغدو في أصله هو الذهاب أول النهار وقد يطلق على الذهاب مطلقا بلا قيد الزمن فهنا الحديث يقول كل الناس يغدو فهل يغدو هنا على أصله ولا على الإطلاق على أصل الفروض في أول النهار ولا على الإطلاق على الإطلاق كل الناس يغضو يعني يتحرك ويذهب ويجي في الليل في النهار في أول النهار في اخر النهار فبائع نفسه يعني فمشتري نفسه فمعتقها أو نوبقها فبيشرح الشيخ قال في بعض الشروح أنه يشتري نفسه بإيه يشتري نفسه لأنه يدخلها الجنة كأن نفسه أثيرة يشتري نفسه كأن نفسه عند الآخر نفسه أثي نفسه أثيرة يريد أن يشتريها يمتعها بالجنة بما يشتريه بما يشتريها يشتريها ببذل الأطاع وفعل التكاليف المأمولة بها والابتعاد عن المنهيات. إذا فعل هذا امتلك نفسه فدخلها الجنة، فأعتقها كأنه يشتري العبد، فاعتقه كأنه يشتري عبد من السوق أو من ملك الآخر أو العكس إذا فعل المنكرات والمبجقات عياذ بالله فكأنه أخذها ليدخلها النار، فدعي نفسه يعني مستني نفسه يسمو عتقها مبجقة، فإن وقيف. المعنى كل الناس يذهب ويتعى بغض النظر بقى عن زمن السعي والزهاب في مطارحه فهو مشترين نفسه كل الناس سيشتري أنفسهم بس واحد يشتريها وصلها الجنة والاخر يشتريها وصلها النار فإن اشتراها ببذل الدنيا يعني اشتراها ببذل دفعة في مقابلها الدنيا أخرج الدنيا من عنده ما هو المشتري ماذا يفعل المشتري يأخذ السلعة ويعطي مالا يعطي مقابلا ايه الذي يعطيه المشتري يعطي الدنيا يعني لا أريد الدنيا يخرجها من عنده تخرج من جايبك جنيها تستغني عن جنيه في مقابلة السلعة فالآن هو يريد أن يشتري نفسه ويستغني عن الدنيا يزهد في الدنيا فإن اشتراها ببذل الدنيا يعني يتخلى عن الدنيا وانفاقها في الطاعات فهو مؤتِق نفسه من عذاب الله وإن اشتراها بالآخرة الآخر المتعود ولا عزب عمل إيه إستراح نفسه ببذل الآخرة تغنى عن الآخرة أخرج من عند نفسه الآخرة وإن اشتراها بالآخرة بأن ترك الزائد بيصور كيف يبذل الآخرة ويستغني عنها قال بأن ترك أعمال الآخرة وانهمك في الدنيا فهو موذق نفسه أي مهلكها قال وفي المقنع معنا قيل لأنه فيش رح أخرى للحديث مش لا. لا, لا لا لا لا لا قيل هنا مش معناه التضعيف قيل معناه أنه في مقابلة أقوى الأخرى لأن قيلة لها معاني كثيرة منها قيلة في تعداد المقول قيلة كذا وقيلة, كذا وقيلة كذا لا يتكلم على البعض وإنما يعدد ويسرد المقول في شرح هذه الكلمة أو هذا المفهوم أو هذا الاستضاع أو هذا الموضوع كما أن البيع يطلق على الشراء في المقابل أيضا موجود في اللغة كما قد يطلق الشراء بمعنى البيع يدلل فيقول قال تعالى وشروه بثمن بَخْتٍ في صورة يوسف عليه الصورة والسلام أي باعوه وَشَرَوْهُ بثمن بَخْتٍ أي باعوه بثمن بخْتٍ يعني الذين ينشرون الحياة الدنيا بالآخرة يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة نعم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 قولك صحيح ومذكور لكن لا ياتي الشاهد الشاهد بيقول الشاهد على ايه على ان الباع يكون بمعنى الشراء لا يأتي الا بهذا الصرح للشيخ جابر كنت عايش تجيب صرح كلام تاني ما هو صحيح وهو الشيخ ما قالش غير كده قال كيلا كذا يعني في قول اخر فهمنا ولا ما فهمناش قال فأحسن ما قيل في تعريفه تعريف البيع بمعنى ايه بمعنى أنه قسيم الشراء فأحسن ما قيل في تعريفه التعريف تعريف في مقابلة الشراء إنه تمليك إلى آخره لماذا هو أحسن من غيره من التعريفات قال وجه الأحسنية أنه يشمل بيع المنفعة على التأبيد، لأنه قال في هذا التعريف الذي استحسنه وجعله أحسن من غيره أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد. فغيره من التعريفات لا يدخل فيه هذا الحق أو هذا النوع أو هذا هذه الصورة، فلذلك هو أقل منه في الفصل. وجه الاحترمية أنه يشمل أنه هذا التعريف يشمل بيع المنفعة على التأبيد في حق الممر. وعرفت أن في حق الممر أنك إذا اشتريت شيئا فإنك تشتري. ضمن حق مرورك إلى هذا الشيء لكن هذا على التاديب والمرور ده منفع انت لا تمتلك هذا الممر لا تمتلك هذا الممر لا تمتلك هذه العين ولكن تمتلك المرور فيه المرور ده منفع عرض. ومع مع ذلك فهي ملكك لهذا يكون على التأديب لأنك اشتريت هذه العين الزاد الشقة ولا العمارة ولا الدكان ولا إلى آخره اشتريتها, اشتريتها على التأديب فمرورك يكون تبع لها على التأديب لما كانت مناف على التأديب صار هذا بيعا ولم يكن إجارة مع أن تأديل مع أن شراء المنافع لا أصل فيه إجارة لأنه مؤقت لكن دع شراء لمن فعل ولكن على التأديب. ما مرور الماء نفس الشيء، نفس الشيء مرور الماء في الأرض للوصول إلى الزرع. ها؟ نفس الشيء. لما حضرتك تشتري أرض أخرى أو أرضي أنا أو أخرى أو أرضي. تشتري. قطعة أرض زراعيه تريد أن ترويها هي بعيدة عن الماء فمن حقك أن بشرائك هذه الأرض من حقك أن تحفر ماء من الأرض من المنبع من قريب ليمر فيه الماء فيصل إلى هذا إلى هذه الأرض فشرائك للأرض يتبع وتلزم حق مرور الماء إلى هذه الأرض يفهم في آخر يعني صح ايوه صح وبعدين ما هو ده هو البائع يبقى ازاي هتمر في عندي ازاي هتمر عندي انا لما انا عندي فتاه الارض قطعة بجوارها قطعة، خلاص؟ وهنا النهر أو التورعة أو ما شاء. فلما أبيعك هذه الأرض كلها ملكي، فأنا أرويها من هذا النهر أو من هذا البئ فلما آتي وأبيع أبيعك هذا الجزء من الأرض يبقى. يتسلم ويجد ان اريقه ممرا نور الماء من الترعه الى هذه الأرض لان كيف تروي الأرض الا من هذه الترعه تاخذ ارض زراعيه بلا ماء ما مصدرها الوحيد او مصدر أو الماء الوحيد يأتي من هنا فلا بد من المرور في هذه الأرض اذا لما بيجي هذه القطعه بعيده عن منبع الماء او مصدر الماء لا بد أن يستلزم ذلك ضمن مرور الأرض، مرور الماء في خلال الأرض. يبقى لا بد أن تحفر، أحفر لك في أرضي شيء أن يمر منه الماء الحكومة باء اللي أنت بتسول، أنت بتجيئلها مثلاً إن الحكومة بتبيع الأراضي، لما تبيع الأراضي حق الغير اللي أنت بتكلم عليه. لما تبيع الأراضي يبيع قطعة وقطعة, وقطعة وقطعة وقطعة وقطعة والنهر في مكانناه فلما تبيع قطعة بعيدة عن النهر لأنها المهيمينة على كل هذه الأراضي نفس الشيء كأنها تملك كل هذه الأراضي لنفع الناس بتقول زيد اللي اشتر الأرض البعيدة تقول أنت لك حق في مرور الماء على عمر وبكر وفالد وإبراهيل لأنها لا بتبيل لوصول الماء إلى أرضك إلا عن طريق هؤلاء تملكك لهذه الأرض على التأبيد البيع يستلزم حق من مرور الماء في أرض فلان وفلان وفلان على التأبيد وهذا يسمى بيان. كنا يخرج عما قلنا. فكرة إن الحكومة بقت أي شخص اعتباري بدل ما كان زيد وعمر بقى شخص اعتباري من حكومة. هل تملك الأراضي؟ هل تملك التقطين الأراضي أو إلى آخر؟ شخص <تصفيق> <جهت> اعتبار <تصفيق> ولو ما فيش منبع ده فورناه فورناه ان بعيده عن المنبع هيعمل ايه أنا عايز اريعلك في الجزء دوت اللي بعيد عن المنبع انت قول لي بصفتك أنت اقدر مني في هذا نعمل ايه الموعدين اللي بنقول ده عين اللي بنقول هل ده يخالف اللي احنا قلناه ده عين اللي, اللي بيقول له ان انت عشان تشتري دي يبقى معناها تشتري معاها المرور ده ما ده عين اللي بنقوله وجه الاحسنيه في انه يشمل بيع المنفعه على التاديب كحق الممر قال وخلا أيضا من وجه الأحسنية أنه يخلو من التجوز والتسمح خال من عن التسمح الواقع في قول غيره مؤتتين بعض مقابلة مال بمال على وجه مخصوص هذا التعريف من الغير فيه تجوز وتسمح قال فإن فيه مسامحة لجعله البيع هو المقابلة مع أنه عليث الأخ يقول مقابلة مال بمال هل بيع هو المقابلة ولا العقد بل هو العقد وإن أجيب عنه بأن التقدير عقد دو مقابله يعني في مضاف وموصوف محجوثان عقد مضاف محجوث وزو موصوف محجوث أو صفة محجوث عقد مضاف محجوث وزو صفة محدود كما تقدم مع أنه لا يشمل بيع المنفعة على التأديب هذا التعريف من الغير مقابلة شيء مقابلة مال بمال لا يشمل بيع المنفعة على التأديب اللي هو درك الأول إلا أن يراد بالمال ما يشمل المنفعة المذكورة إلا لو قدرنا إن المنفعة تأديبية المؤبدة هي مال نحن أذن في فلو اعترض القليوبي سيف المحشي شيخ القليوبي اللي هو حش على شرح شيخ الجلال المحلي على المنهاد هو شيخ للبرماوي اعترض ما قاله الشارح ابن قاسم لما فيه من ايهام بيقول ان تعريف اللي جابه ابن قاسم اللي هو على الهامش عندنا هذا ده, ده كلام فيه نظر ليه قال فيه ايهام ما هو الايهام قال لما فيه من ايهام انه تعريفان لي لي تع لي يوهم أن هناك تعريفين في كلام الشيخ ابن بن بن قاتل. الشيخ القليوبى بيقول إن كلام تعريف الشارح للبيع اللي هو المحشي هنا الب بيقول اللي هو لما نفسه الشيخ ابن قاتل بيقول أحسن ما قيل بيقول أحسن ما قيل يا ابن قاتل. تكلمك اصلا دوت علينا في نظر ايه هو النظر بيقول ان النظر ان ده يوهم ان دول تعريفين للبيع مش تعريف واحد فكيف يوهم كلام ابن قاسم انه تعريفان للبيع وليس تعريف واحده يا شيخ عبد المنعم لو استخدم او قال تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعين أو تمليك منفعة مباحة على التأديد بثمن مالي فأو هنا المتبادر أنها أو الايه أو تقسيم لا بلو التقسيمية التقسيمية ثميعية يبقى ما فيش مشكلة لكن أو متى توهم متى تحدث هذه هذا اللبس وهذا هذه المشكلة لما تكون لـ إيه ها للشك أو للتشكيق لما بتقول للشك أو للتشكيق متى توهم هذا لما تكون للتشكيق للشك لما تكون للشك أنت عارفين فعلا إما هذا أو هذا لك تعريفان في في لك أن تعرف البيع بتعريف من تعريفين إما هذا أو هذا لكن لو كانت للتنمية والتقسيم يبقى هو تعريف واحد يعني كما تقول مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف فهنا أو للتقسيم أو للتنميع فلا يتصور بتفور أن حين إذن أن الكلمة اسم فقط أو ن أو, أو, أو فعل فقط أو حرف فقط لي لأن التقسيم أو, أو للتنمية فج فشملت الاسم وشملت الفعل وشملت الحرف وهنا أيضا أول التقسيم أو, أو للتنمية فيشمل هذا وذاك. طيب قال واعترض القليوبي شيخ المحشي ما قاله الشارح بما فيه من اتهام انه تعريف ولان واد التمليك داخل في المعاوضه الاعتراض الثاني يقول ان تمليك عين ماليه بمعاوضه ثم التمليك داخل في المعاوضة لا يحتاج إلى كلمة معاوضة لأن التمليك داخل في المعاوضة أفراد الثالث ولأن الربا لا تملك فيه وكذا المنفعة غير المباحة أن الربا لا تمليك فيه، وكذا المنفعة غير المباحة. يقول التعريفي تمليك عين مالية بمعاوضة. بإذن شرعي. الربا داخل في تعريف البيع ولا مداخل في تعريف البيع. داخل صح جدع. بدليل إن الشيخ يقول بيع ثلاثة وأكثر منها الربا. وقال الربا ده بيع كنه غير جائز إذا لابد حتى تعرف البيع. حتى يكون التعريف دامع، حتى يكون التعريف دامع لا لابد أن يشمل الربا والتعريف يقول تملك عين مالية بمعاوضة والربا لا تملك فيه، الربا لا تملك فيه شرعاً يعني، إذا التعريف هنا غير دامع لأن أخرج الربا والربا لابد أن يدخل في البيع، الربا بيع، مدرينا حتى الكفار صاروا. يكون إنما البيع مثل الربا ال الكريم لم يكن إن البيع مش مثل الربا ولا ريبا وش اسمه قال أحرم الله البيع أحل الله البيع وحرم الربا صحيح الربا مثل البيع والربا داخل في البيع لكن البيع محرم فلا بد إذا عرفت البيع أن تعرفه بما يسمى الربا تعرف حضرتك يا أيها الشيخ ابن قاسم الغذي بتقول أن البيع تمليك والربا لا تملك فيه يبقى خرج هذا التعريف إيه؟ غير جامع لأنه لم يشمل فردا من أفراد وهو الربا الربا لا تملك فيه أي شرعا فالآن في المصطلح الشرعي ما هذا يا شيخ عبد المنعم الآن في المصطلح الشرعي والربا لا يحفظ فيه تمليك للعواضين إذا ذهبت تملك إذا ذهبت تقابل ذهبا بذهب بغير مماثلة هل يحصل التمليك عند الشرع لا يحصل التمليك لأنه بيع فاسد حصلت مقابلة لا يرتضيها الشرع هل تنتقل الملكيات ذهب بذهب لا لا لا لا يتعادل لا يتماثلان كيلو بنصف كيلو جرام بنصف جرام هل يحصل المقابلة تنتقل الاعضاء سرعان لا تنتقل الأعضاء إذا لا تنليك، مجرد مقابلة لغوية فقط صورة، لهذا لا تنليك في مثالات في ذلك بيع، فيبقى الربا لم يدخل في التعريف، فيبقى التعريف غير جامع، هذا اعتراض على تعريف ابن قاسم من قبل الشيخ القليوبي، نفس الشيء يقال حاضر، نفس الشيخ يقال أيضا على بيع ما أو نقل أو مقابلة المنفعة غير المباحة كتأدير آلات الله مثلا أو ما وكذا المنفعة غير المباح وغير ذلك يعني مما يستدرك على تعريف ابن قاسم الذي عذر عنه عند أحسن ما قيل فيه والشيخ القليوبي اعترض بأسر من ثلاثة اعتراضات من ثلاثة اعتراضات وغير ذلك لمن تأمله ولأجل ذلك قال أي القليوبي حاشيته يعني لا يخفى ما في ذلك من عدم الخص هذا بس ليس أحسن دولة حتى حتى من عدم الخص ولو قال ده ليس من تمام كلام خيوبي رحم الله الجميع ولو قال تمليك عين مالية أو منفعة كذلك كذلك يعني مالية منفعة كذلك يعني مالية عين مالية أو منفعة مالية على التأديد بثمن مالي لكان اولى واحسن المهم في اسئله طبعا عايز ادخله في التعريف اهل ليه لا في تسليم انا قلت مفيش تسليم انا قلت في تسليم انا بقول بيع كيلو بنص كيلو ذهب مقابله تسليمه سلمت تحيله لا, لا تملك نقول التنميك ده شرعي الأعواض انتقلت حصلت المقابلة لكن هل حصل التنميك الشرعي لا، يعني أنا بديتك أهو كيلو دهب حضرتك بديتني نصف كيلو ذهب، هل ده معناه أن الكيلو بقى ملكك نصف كيلو بقى ملكك اللغة نحن مش في اللغة ده نحن في الاتواح الشرعي نحن بالقوم بنشرح شرعا انتبنا بقى اللغة نتكلم على الشرع وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه تعريف البيع شرعا مش لغة أنت الآن عايز تشرح للبيع شرعا ولا لغة فلماذا نقلتني اللغة آه قولي أنت رأيك إيه كيلو ذهب ودتي نصر كيلو هل كيلو الذهب اللي خرج مني لحضرتك بقى حصل تمليك يعني انت تاخد الكيل اللي اتصرف فيه جميل أول كل مش كل لا لا لا بس بلاش إذن الشرع. خلي إذن الشرعي ده مش موجود هل حصل التمليك فين التمليك ده لغوي لا يكون إلا من الشرع يبقى مش كيف تملك هذا التواصل على الأسواق؟ تملك معناه إيه؟ معناه أنه ملكك لا يعتدي أحد عليه والشرع يقول لك لا ده مش ملكك الشرع بيقول لك فلاكم رؤوس وأموالك لما يحصل الربع وديك أنا كيلو وأخذ نص كيلو الشرع بيقول لي ده ملغو هذا لا لا لا قيمة له كل حاجة ترجع إلى أرضها مرة أخرى رد كيلو إلي ونصف كيلو إلى حضرتك فلاكم رؤوس وأموالكم لا تظلمونها ولا تظلمون زي ما بالضبط حضرتك تسرق الكيلو اللي, اللي عندي اللي في خزنيك ما هو خلاص انتقل إليك هل ده معنى انتك ملكته؟ كن مسئل حضرتك مع ملكت؟ اغتصبته، اشترقته، العاز بالله آه... نفيته عند حضرتك كان معايا كيلو وثبت عند حضرتك وثبت حضرتك هل ده معايا ملكك؟ كنه في دكانك في خزنتك في بيتك في ايدك في جيبك هل ده معايا ملكك؟ قول لي رد علي أعطيتك ميتة أعطيتك ميتة وأخدت في مقابلها عشرة جنيه، إذا ملكك؟ لا يصلح ما يبقى بيع يصلحه على الحرام لما يصلح البلد يبقى هل ده هل ده بي هل يعترف بي هل العراف المخالفه للشرع يعني يعترف بها شرعا؟ هل العرف المخالف للشرع يعترف بي لو تعرف الناس على شيء حرام ينتقل من الحرمة إلى الحلال؟ ولا لا لا هذه اللي على سؤال حضرتك. كل عطرب حيد بتنزل بإذن الشرعي لسه الأفضل يعني سهل الطريق. لا لا لا لا الأول نقول الأول نقول كذا إنه حتى أول كلمة قلتها خرجت خرجت الربا كلمة تمليك الإذن الشرعي ده مخرج آخر لا مانع نحن نخرج الشيء بقيدين. ده غير معين في التعاليم على فكرة. لا يعترف التعريف إن نحن نستخدم قيدين الإخراج أكثر من قيد الإخراج ما فيش مانع. لكن تستخدم قد الاقرار ثم لا, لا يخرج يعني نعم التمليك يخرج التمليك يخرج الربح في صحيح خلاص انا معاك لكن ده اول اول قد في التعريف اللي هو تمليك لم يخرج الربع عفوا اخرج الربع اخرج الربع هو حق ولا يخرج <تصفيق> قال اولى واحسن يعني هذا أحسن لأنه في لانه في في اقل ما اقل من غيره في الثاني قال أكثر اكثر من ثلاث ما وهم أولى وأحسن ينفغر مباحة تأجير ألات الله الته. تأجير ألات الله عين مالية تملك عين مالية بخلاف غير المالية كالعين النبته الميتة منذير الكلب جلد الميتة حتى لو كانت المأكول اللح. لو الكلب مأزون في في في تملوكه في في, في, في يبقى يجوز بيعه لأنه خرج بال بال بال بال بالنص الخاص اللي هو نكيم كلب حراثة أو طيب أو ما شاي. لا بيع هذا بيع وخرج بخط خاص خرج بخط ولا بد أن تكون متمولة العين المالي أن تكون أي العين المالية متمولة بخلاف غير المتمولة كحبتي البر حبة البر أو حبتاء البر عين مالي ولكنها غير متمولة يعني لا تعد مالا فلا يكون مقابلتها بشيء لا يكون بيعا شرعا وإن كان بيعا لغة بمعاوضه اي متلبسا بمعاوضه فالباء للملابسه لا للعوض قال لعدم استقامته يعني اذا اعتبرناها الباء للعوض فلا تكو... لا يكون الكلام مستقيما فلا بد أن تكون بملابسه ويصح جعلها للتصوير باذن شرعي أي مقصوبا بإذن شرعي، فالباء هنا للمصاحبة، فهي بمعنى مع بين قوسين، بإذن شرعي يعني مع إذن شرعي، يبقى بمعاوضة، الباء الأول باء بمعاوضة للملابسة وباء بإذن شرعي للمصاحبة، أو تمليك من ساعة أو بين قوسين. فيه يعني في التعريف أو في هذا التعبير تنويعية، فكأنه قال البيع نوعان، البيع قسمان. مشفر وايده. تملك العين المذكورة، وتمليك المنفعة المتصفة بماذا كره؟ تملك العين المذكورة السابقة يعني العين المالية بمعاوضة بإذن شرعي. أو تميق المنفع التي فيأتي ذكرها، التي ذكرها اللي هي المباح على التأويل لثمن المال. قوله مباح وهو قيد لا بد منه فيخرج به غير المباح ثمن فاعل آلة آلة الملاهي آلة الملاهي على التأويل أي ثابتة دائما. وأبداً ولا بد حتى يكون بيع لا يكون إجارة ولا بد من قيد آخر وهو أن الألا يكون ذلك على وجه القربة، قال ليخرج ما كان على وجه القربة كالوقف، الوقف لو لم نكن على وجه القربة لن تبق لن عليه تعريف البيع، الذي يخرج الوقف من البيع قيد على وجه القربة لا بد أن نضيف. على وجه القربة ليأخذ الوقت. قال فإن فيه تمليك منفعة مباحة على التأديد للموقوف عليه لكن على وجه القربة لابد أن نقول لا على وجه القربة لابد أن نقول في التعريف البيع لا على وجه القربة حتى يخرج الوقف الوقف بتقول قفت هذه الأرض على فلان على التأبيل لأنه طوال حياته يتمتع من ريع هذه الأرض كل ما يخرج من الأرض يتمتع به فلان يكون على التأبيل ولا بد من موافقة الموقوف عليه هو فعلا فيه مقابلة لأن الوقف لا يكون إلا من طرفيه ينطبق عليه التعريف ولا يخرج الوقف إلا بقولنا لا على وجه القربة قال لكن وقد يقال يغني عنه قوله بثمن ممكن نستغني عن قولنا لا لا على وجه القرب بقول الشارح في تعريفه بثمن لأنه يخرج ما كان على وجه القرب كالوقف نكتفي بكلمة بثمن لأن الموقوف عليه لا يبذل ثمنا لا يبذل عوضا للوقف صح كلام صحيح بثمن مالي راجع للشقين ايه هما الشقان ما هما الشق... الشقان بثمن مالي تعريب يقول او تنميك منفعة المباحث على التأديد بثمن مالي ما هما الشقان نعم فضل احسن تنتاج تنميك العين ويقولن ان البيع إن قسمان تمليك عين وتمليك منفعة تمليك تمليك عين بثمن مالي وتمليك منفعه بثمن مال. نقد ودي مالي دي جار ومجرور متعلق بالتمليكين بالتمليك اللي في النوع الاول بالتمليك اللي في النوع الثاني تمليك العين على على وجه التبديد وتمليك المنفعه على تمليك العين وتمليك المنفعه على التبديد قال وخرج بالمال غيره كالخمر <تصفيق> ما <تصفيق> لسه قلنا اهو فيه قايلين ان بثمان دي ديت لا لا مانع عن... ان ان يخرج باكثر من قيد لا يعاب ان نخرج باكثر من قيد ما لسه قايلين حالا أعمل فيك إيه بقى هو الآن بيسرع بس بثمن دي، خاصة بالأخير فقط ولا بالاثنين معا لأله لا بالاثنين معا فهل يعترض بأن ثمن مالدي خرجت بالمعاوضة أو لا يحتاج إليها لما في معاوضة لا لا يعترض لأنه لا مانع من وجود قيد إخراج أكثر من قيد إخراج بشيء واحد لا مانع لا يوعى في التعريف أن يكون هناك أكثر من شيء اكثر من قيد ليقاضي شيء واحد لا مانع لا يعارض قال فخرج بمعاوضه القرض فيه ان القرض معاوضه فيه يعني يعترض على على ذلك بكذا فيه من المآخذ كذا فيه أن القرض معاوض لي، لأن المقترض يرد بدل الشيء الذي اقترضه فكان عليه أن يبدله بنحو الهبة بدل ما يقول فخرج بمعاوض القرض يقول خرج بمعاوض الهبة إلا أن الشارح نظر لكون المقترض لا يرد بدله في الحال إذا كلمة معاوض الموجودة في التعريف أخرجت القرب. قالوا لا القرض هذا كلام الدقيق الأحسن تقول خرج الهبة أما القرض يحصل فعلا معاوضة لأنه يرد بدله ولكن لماذا قال القرض؟ قال له لا يرد في الحال بخلاف البيع البيع يحصل رد في الحال أما القرض يحصل رد في وقت لاحق وبإذن شرعي الربا خرج بقولنا بإذن شرعي الربا أي وخرج بإذن شرعي لهذا القيد يعني الرضا وقد عرفت أنه لا تملك فيه فخروجه بالنظر للصورة الظاهرية وكذا يقال في المنفعة غير المباحة شوف لإيه كلام الجميل الدقيق وقد عرفت أنه لا تملك فيه فخروجه بالنظر للصورة الظاهرية الظاهر الظهر أن الأعواض انتقلت لكنه هذا لا يعتبر شرعا لا يعتبر شرعا الصورة الظاهية اللي حصلت دي اللي لقينا أن العوض انتقل من جيد إلى عمر ومن عمر إلى جيد ده صورة ولا أتجاد بها عند عند الشارع اتحانه واتحانه ودخل في منفعة منفعة دي قد ادخال قد تكون للإخراج وقد وقد تكون للإدخال فمنفعة قد ادخال ودخل في منفعة إلى آخره دخل إيه دخل تنفي حق البناء حق المغور وحق البناء وغيره مما يدخل إنما قال ودخل إلى آخره لأن المنفعة تشمل حق الممر ووضع الأقفال على الجدار كل هذه من المنافع التي تملك على التأبيد بالنص فندفع قول المحشي قول المحشي نقطتان لو قال والمراد بالمنفعة إلى آخره لكان أولى وأظهر الشيخ البرماوي علق على منفعة في التعريف وقال بدل ما يقول دخل في منفعة من حق البناء أحسن الشيخ الشارح يقول المراد والمنفعة تميكوا حق البناء لا الكلام ده يا برموي غير دقيق لأنك كده قصرت حق قصرت المنفعة على فرد واحد اللي هو حق البناء لحين المنفعة تملك المنفعة على التأديد لها أكثر من صورة منها ما قلته اللي هو حق البناء ومنها حق المرور ومنها وضع الخشب على الجدار لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره يحتاج إلى أن يضع مثلا شيئا ينتفع به في في يحتاج إلى أن يثبت الخشبة التي يعلق فيها مثلا مرواحة يعلق فيها ثاقية يعلق فيها أي شيء يحتاج إلى شيئين يعلق عليهما شيء على جدار نفسي وشيء على جدار زاري. فالممنوع ان في الشرع ان انا أمنع زاري أن هو يثبت خشبه في جداري أو في جداري نفسي. الشخص ال هو صاحب العين <تصفيق> الوجود دناه لا يمنع دناه الوجود طبعا صاحب الجدار. بإذن الشارع خلاص الشارع عزمي بل لا أحتاج خلاص أنا خلاص <تصفيق> خلاصة ما قيل الآن في كلام الشيخ البيزوري أن البرماوي جعل كلام الشارح دخل في منفعة تميك حق البناء يريد أن يخطئ هذا ويقول لا كان حقه أن يقول المراد بالمنفعة حق البناء وهذا يجعل المنفعة المؤددة قاطرة على هذا إننا أبني على الأرض لا منفعة لها أكثر من صورة فكلام الشارح أدق من كلام البرمان فندفع قول المحشي لو قال والمراد من منفعتي إلى آخره لكان أولى وأظهر هذا خلام المحشي ينتهي إلى قوله أظهر عمل إيه دخل بس ما قطرها الشالح, الشالح ما عملت كده الشالح يقول دخل هذا, يعني هذا وغير يحتمل غيره لم يمفي غيره لكن المحس عباره المحس برماوي جعلتها حاصره بالالف واللام والمراد بالمنفعه المراد الالف واللام هنا حاصره لانها حصرها في شيء ممكن فيه يذكر دخل بدم دخل يبقى يحتمل اكثر مما فيه إلا لو قصرها بأي عبارة عبارة قصر <تصفيق> الاصل فيه أن في الدخول زي اللي معانا دخلت المنفعه هذا وغيره مما مما امكن نفسه لو لو ضرب لا ضرر بلا ضرر لكن مش مش نعمل مش نحتاج ان يدخل الهواء والشمس يسمونه المطل في القانون يطل على الشارع ويطل على التحت ولا بد من تقدير مضاف في كلامه بأن يقال ودخل في تمليك منفع مش في منفع. دخل في تمليك منفع عليه قال اليناس قوله تمليك حق البناء صح تمليك حق البناء مزغل في المنفعة دخل في تمليك المنفعة إذا في كلمة تمليك مقدرة وصورة ذلك أن يقول له بعتك حق البناء على هذا السطح مثلا بكذا يبقى لما بيقول أحسن ما قيل في تعريفي إنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي نستميت هذا الجهاز بمعاوضة بخمسة جنيهات. سورة الكُنسَان أو او من فاعت المباحة على التأديب صور كده. يقول سورة ذلك أن يقول له بي... أن يقول له بيعت تحق البناء على هذا السطح مثلا بكذا. سطح ده بتاعي أنا ملكي. أقول لشخص آخر لزيد بيعت تحق البناء على هذا السطح مثلا بكذا. فيبني على هذا السطح بناء دورا دورين إلى آخرين يكون الدور والدورين والدوران لزيت والأرض لازلت منكي أنا إذا أردنا أن نبيع الكل نبيعه بنسبة الأملاك هو بنسبة البناء وأنا بنسبة الأرض هو يسمى هذا بيعا بيع لمنفع لأنه انتفع بهذه الأرض لا يستيع البناء إلا على فطح. على أرض مفطح فهذا هذا هذه منفعه ولا شيء ده فين مين اللي ايه معانا الاسطوره اللي في الواقع غير اللي بنتكلم عليها خالص الصوره اللي في الواقع ديت صحيحه ما هي في الواقع ما انتش اللي في الواقع انا بقول لك دي غير اللي معنا خالص لا علاقة علاقه هذه معنا تماما مم. في الواقع ايه واقع ايه يا تيدي يا حبيب الواقع ان انا بقول لك تعالى اشتري شقه بنصفه من الارض ده بيعلك نسبة من الأرض ايه علاقتها بما, نح بما نحن معنا الأيام؟ يعني ايه تفريقة؟ طيب مرة أخرى أنا عندي ارض هين؟ هي. منك؟ بقول لك تعالى يا سيد زيد ابني على هذه الأرض سيكون البناء لك والأرض لي إذا اردنا النبي نبيع لثالث نبيا بنفسه بعد مدة هذه البناء هذا البناء فلما أنا مايش مايش بوس أبني ليس عندي مال أبني وأنت الحمد لله رجل ميسور مليونير تستطيع أن تبني فبعد فرحت داني أنا الأرضي بخمسة وأنت بناءك بخمسة يعني المجموع عشرة مع الوقت الحمد لله العقارات والأراضي بترتفع فبعد سنة صارت هذه البناء هذا البناء بناء بره عن جدران وشق وأرض الارض ملكي والجدران والسقف ملكي جاي. فصار هذا اللي كان في الارض بخمسة وخمسة عسرة صار في قصة الاسواق بع... بعشرين فلما نبيعه بعشرين نعمل ايه اخد انا عشرة وانت عشرة خمسة وخمسة يعني النصف حضرتك بلاد دي خمسة وانت بنيت بعسرة الارض بخمسة وانت يديت بنيت بعثرة. يعني تلتي تلتي شركة ولا ما شركاش أنا بيع المهم إن فيه بيع بيعت لك إيه بيعت لك منفعه البناء على أرضي ده بيع وفي النهاية لما نحب نبيع لازم يكون نبيع شركة ممكن أنا بيع أنا لوحدي أنا الآن مالك الأرض وحضرتك مالك البناء ممكن نبيع مع بعض يبقى شركة زي ما أنت بتقول ممكن أبيع وحدي ممكن أنت تبيع وحدك لشخص تاني فبعد ما قلت انا ملك الأرض وانت ملك البناء قلت أنا ملك الأرض والمكترة منك هو ملك البناء نرجع مرة أخرى اما نجيها مع بعض إحنا الاثنين وإما ديها كل منا وحده فإيه اللي دخل موضوع بيع جزء من الأرض؟ <تصفيق> بناء على الأرض <تصفيق> صح؟ هذا بيبيع البناء على الأرض لما تيجي تنتقل لازم تنتقل البناء بالأرض لو أردنا أن نبيعه سويا لو أردت وقابل المشتري إزاي ليس له أنت مالك البناء وأنا مالك الأرض فهل في أي مانع أنت تبيع البناء برضو بشخص آخر فقط المانع ما هو كان منك كنت الوحيد <تصفيق> <م>. <تصفيق> البناء على الأرض <تصفيق> ينخل إيه تاني <تصفيق> يا سلام. يعني انت يعني انت عايزني عشان ابيع العقارات اقوم البناء يعني عايزني ابيع البناء اروح شايل العماره اروح موديها وتحطات المخزن عندك ده المفتاح بس اللي بيتباع ده الورق بس الورق بيتمين تروح سار عقاري تروح مغير اسم عماد الى اسم عماد الثاني موجود زي ما هو انا انا صاحب انت صاحب أنا صاحب الارض وانت صاحب البناء اريد بيعه البناء للشيخ عويضه موجود زي ما ياخد ايه ما ياخدش حاجه لا ياخد... عايز ياخد ايه الارض عماله تغلق كل شويه او ترخص او ثابته انت عايز ياخد ليه الموضوع على التأبيد بلاش بعته ما هو فضل معاك انت تتكلم انت... بتتكلم يعني فهمتني جلاله انا بقى الارض, الأرض و... بايع بيع ارض دلوقتي احنا بعنا بعنا منفعه البناء على الارض ما بعناش الارض فانت مدخل كل الصور في بعضها بناء على الارض الارض دي عباره عن مفطح لو هواء فانا مالك المفطح ومالك لهوائي فبعت هذا هذا الملك نملك هواء امشي عليه ابني عليه اطير في ملك هذا خلاص معي. ليس ل... لم يع... لم لي الحق في هذه الاشياء التي كانت مملوكه لي قبل قبل بيع منفعه البناء على الارض أنا دلوقتي عقدين عقد واحد عقد الأولاً أن نبيع في ليك البناء على على الأرض اللي هو البيع اللي معانا دلوقتي بدي خصمه ثم دخلنا في عقد آخر وعقد ثالث في إسمان بعقود مرتبة ما ورد الله عن الرِّبَعَ فَقُولِ الرِّبَعَ او التحايل على الربا لم يكن هناك تحايل على الربا لا لا ربا ان شاء الله ولا مانع ان شاء الله ده في فيبيع المعروفه اللي ست علي صراحة مئات المرات انه جاي بيقترب مني مال وبعدين بي رفضت ان انا اقرضه المال فبدا يحاول هذا الا رفضت من أقرده الا رفضت ان انا إلا الا يعني ما معنا او ب بزياده يعني ربا فيبتدي بقى يقول لي طب أستري الكتاب اللي عندك بالآجل مية وعشرين وبعد كده يقول لي طيب تاخده بمية خلاص يقول لي ممكن تديني مية جنيه قلت له لا قرض يعني تديني لا قال لي طيب ما عندكش أي حاجة تبقى بتاع الدرج لا ما فيش يعمى تديني مية جنيه وديك ودعليك مية وعشرين داردة ممنوع تقول لي خلاص اشتري هذا الكتاب منك بلهو 20 آجلا يبقى عندنا في الدكتور 120 على دين وبعد ما اخده قال لي بقى بمية حتى عندي على على على الرف قال لي تاخده ب 100 خلاص في ملف ب 120 آجلا بقى مني طيب خد عندك المية مية عندي صح؟ <تصفيق> صح؟ صح؟ صح؟ صح؟ صح؟ صح؟ على الربا؟ اللي كان جاي هو في الأول له بسألة إثنينية قال له معين إلا الربا فقال له بلاش الربا نعمل حاجة تانية عشان بلاش هو عبر الربا فلو تم بهذه الصورة مثلاً عقدين متتاليين السفعية بيزنونه موضوعياً يتعاملون معه بصورة موضوعية لكن كل الجمهور بقى بيقولوا لا بريد يعني تحايل على الربط ده هو رقم 20 20 20 ده هيتم في صورتين ولا في صورتين هيتم في عقدين متتاليين ولا ولا هو لسه موجود ما انتقلتش المحتمالة الكتاب يفضل عندي وكل حاجة يقول لي خلاص ما يتمنى تخليه عندك بس هريعهولك بيني دا ربع عند الجميع حتى عند الشفايا لكن حصل التملك ربع عند الجمهور مش ربع عند الشفايا ممكن نكمل نقف على حتة بس كويس. نقف على نقطة زي اخيرا قال والمراد بالحق الاستحقاق دخل في منفعة تمليك حق البناء والحقيقة مش حق البناء استحقاق البناء استحقاق البناء يعني أن يكون مستحقا لفلان أن يبني على هذه الأرض لانه لم يكن حقا بل هو استحق استحق بهذا يعني استحقه استحق البناء على بهذه المعاوضه استحق البناء مش البناء. يعني لانك بتقول ايه دفعت المال لاستحق البناء مش الفعل بتاعه استحق بعد ما ما تقول استحق يستحق استحقاقا مش استحق يستحق حقا يبقى ده الا عليك على كونه اسم مصدر بالمعاوضة استحق يتحق استحقا اللي استحق يحق حق هو بيدقق العبارة اللغوية هل هذا مصدر ولا اسم مصدر الاصل الاصل انه الاصل انه مصدر فيبقى استحق لو عبرت بحق يبقى تعبير بالمصدر عن بتعبير باسم المصدر عن المصدر نوع من التطبيق اللغوي لا خال تتفق لغوي وسط خذ اذن الأول لو سمحت لو سمحت خذ اذن الأول آه ممكن آه. شكرا فض وبارك الله لك وعليك وفي وخرج بثمن الأجرة إلى آخره كان الأظهر وخرج بثمن الإجارة لأن المخرج منه البيع. يعني الشيخ الشلهبي يقول إيه؟ وخرج بثمن الأجرة في الإجارة، حقه أن يقول وخرج بثمن الإجارة مش الأجرة، لأن المخرج منه البيع. إحنا من خرج من من البيع، من خرجش الأجرة، من خرج الإجارة عقد الإجارة، من خرجوا من عقد اسمه عقد البيع. لكنه نظر لكون المخرج به الثمن فيعبر بالأجرة واعترض بأنها خارجة اعترض كلام الشارح ما خرجت يعني بأنها خارجة أصلا يعني بقوله على التأبيد بين قوسين ولذلك جعل شضر مولتي قوله بثمن بين قوسين لبيان الواقع بيان الواقع لأنه خرج قبل ذلك بقوله على التأبيد قوله على التأبيد أخرجا الأجرة وأخرج الإجارة إذا زيادة قوله بثمن بمجرد بيان الواقع فقط وليس قيد إخراج مرة أخرى اللي احنا عبرنا عليه من بأنه لا مانع من وجود أكثر من قيد من قيد الإخراج ولا يكون معيباً ليه؟ لأن الواحد منهم يكون قيد إخراج والثاني يكون لبيان الواقع والأصل في التعريف أنها تكون لبيان الواقع لا تكون كان كان نص على ذلك الشيخ علي حفظه الله مراراً دايماً لما كنا من نائش معاه نقول له ده ما أخرجش حاجة وإيه المانع لأن التعريف أسوأ ليس في الإخراج وإنما لبيان الواقع يعني لصرح الحال فلا يعترض على ذلك بأنها غير مخرجة لا يوجد مانع يبقى لا مانع من وجود أكثر من قيد الإخراج لأن أحدهما يكون للإخراج والثاني يكون لبيان الواقع ولا يكون ذلك معيبا قال المحسي وإنما اختار الإخراج به به اختار هو من ابن قاسم به هو بثمن لمناسبته للاجره الخارجه به وهي نكته غير قويه ويمكن ان يجعل الخارج به ما لو اوصى ممكن بقى نخلي بثمن دين لم تخرج الاجره ولا الاجاره وانما اخرج شيئا اخر إيه؟ قال ويمكن أن يجعل الخارج به الخارج به ما لو أوفى بمنفعة على التأبيد، وكذلك الوقت وهو الأول، الأحسن بعد المناجع الثمن قد مخرج آخر للإدارة نجعله مخرجا لشيء آخر ما هو الشيء الآخر؟ قال والأحسن ويمكن أن يجعل الخارج به ما لو أوفى بمنفعة على التأبيد أوفى. بمنفع على التأبيدي الوصية ما معناها تصرف مرتبط بما بعد الموت أوصى بمنفع أوصى بسكن محمد أو جيد بهذه الشقة بعد الوصاة لمدة شهر مثلا. على التأبيدي أبدا أن يجعل خالد ما لو أوصى بمنفعتنا على التأبيدي هل هذا يسمى بيعا لا يسمى بيعا منين قال بقولنا في التعريف بثمن لأن الوطية لا تقابل بثمن وكذلك الوقف الوقف أيضا لا يقابل بثمن سيكون الثمن هنا قيد لإخراج الوقف قال وهو الأولى فإنها لا تسمى أي, الإجارة أي الأجرة لا تسمى ثمنا أي بل أجرة وقد قيدنا بالثمن فيخرج ما لا يسمى ثمنا ما وحدها ولا وحدها ثم بدا في عد اقسام البيوع الثلاثه التي ستعرفها غدا انشاء المولى سبحانه وتعالى والحمد لله وصلى الله على سيدنا بارك الله